بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه السلسلة هي كما قلت بعنوان اللاهوت المسيحي في ميزان الإسلام آه، طبعا آه، كلمة اللاهوت حياكم الظالم علام كلمة اللاهوت هي كلمة بالنسبة للمسلمين غريبة يعني لا تستخدم في العلوم الإسلامية نستخدم يعني بديل لها نعم بديل لها كلمة الإيمان وقديما عند الفقهاء والعلماء قديما كانت يعني أمور العقيدة والإيمان تسمى بالفقه لذلك الإمام أبو حنيفة على سبيل المثال عندما أراد أن يوَلِّفَ كتابا جامعا ويعني ذكر فيه مسائل العقيدة ماذا كان اسمه فقه صح ثم أصبحت تسمى هذه القضايا قضايا الاعتقاد بقضايا الايمان ثم يعني نستلخها بين العلماء على هذا العلم بعلم العقيد نعم لكن عند النصارى يعرف هذا العلم بعلم اللهوت ما هو علم اللهوت علم اللهوت هو علم يختص في البحث عن الإلهية من هو الله إلى آخرين ما هي أفعاله من حيث تسليث كما نعلم أن النصارى يؤمنون أن الله مثلث الأقانيم الله واحد بثلاث أقانيم آب وابن وروح قدس فالبحث في هذا كله يسمى الله بأكثر من اعتبار هناك تقسيمات للهود كعلم اللاهوت الرعوي علم اللاهوت التفسيري علم ال الله... علم اللاهوت آه... الآباء أو الآباءيات آه... علم اللاهوت الفلسفي علم اللاهوت الإنساني يمكن هتلاقوا سبع أو ثمان أنواع من علم اللاهوت ولكن هت... هذه التقسيمات غلط هذه التقسيمات نعم لهوط تقسي ونظامي ورعو إلى آخر هذه التقسيمات كلها غلط التقسيم الصحيح لعلم اللهوط هو ينقسم لقسمين أو لقسمين فقط لهوط طبيعي ولهوط ما وراء الطبيعة هذان القسمان هما القسمان الصحيحان فقط لأن لو علمنا ما هو علم اللاهوت الطبيعي وما هو علم اللاهوت علم اللاهوت ما وراء الطبيعة سنعلم أن علم اللاهوت ما وراء الطبيعة يضم كل من اللاهوت التقسيمي والنظامي والرعوي وتفسير الآباء وكل هذا يدخل تحت اللاهوت ما وراء الطبيعة ما هو اللاهوت الطبيعي اللاهوت الطبيعي هو اللاهوت أو البحث في الغيبيات بالعقل. تبحث الفلاسفة على سبيل المثال في بحثهم عن الخالق عز وجل. الفلاسفة بحثوا عن الخالق بعدة طرق، بعدة قوانين فلسفية، منها قانون العلة، منها قانون الحرق. منها اكثر من قانون تمام معاي حضرات بس انا عايز لان المحاضرات عموما دايما اللي بيستمعوا ممكن يعني يحصل لهم خمول كده طيب فاللهوت اللهوت الطبيعي هو البحث في هذه القضايا بالعقل بالعقل كما قلنا كبحث الفلاسية طيب لاهوت ما وراء الطبيعة هو البحث في هذه القضايا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى من خلال كلام الله سبحانه وتعالى وعندما أقول كلام الله أي باعتبار ما يعتبره النصارى كلاما لله يعني باعتبار عند الكتاب المقدس عند القوم أي عند النصارى هو كلام الله طيب باعتبار معين وإلا هو على الحقيقة عندهم ليس كلام الله على الحقيقة طيب هذا معنى علم اللاهوت بجاز شديد تمام المحاضرة بعنوان أو السلسلة بعنوان علم اللاهوت في أو اللاهوت المسيحي في ميزان الإسلام لم أقل اللاهوت النصراني وقلت اللاهوت المسيحي وبعض الناس يعترضون على تسمية النصراني بالمسيحي وأنا يعني حقيقة لا أعلم ما سر هذا الاعتراض يعني قد يعترض المعترض الآن ويقول لماذا لم تقل اللهوت النصراني لماذا نسبت هذا الإيمان للمسيحي والمسيحي نسبة للمسيح كما يعترض المعترضون بعض الناس يعني يعترض بهذا الاعتراض في الحقيقة أنا لا أعلم ولا في القرآن ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى قد سمى أتباع المسيح بالمسيحيين، ولا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالمحمدين ولا أتباع إبراهيم بالإبراهيمين، ولا أتباع موسى بالموسويين. الذي جاء به القرآن أن هؤلاء جماعة هؤلاء جميعا مسلمون. هذا ما جاء به القرآن والسنة. ثم الإيراد الثاني على يعني هذه المشكلة الذي يعني التي يطرحها البعض. هناك كثير من الفرق سواء داخل الإسلام أو أديان حكمنا عليها بالكفر وتسمى بأسماء شبيهة باسم المسيحية ولا يعترض عارض ولا يعترض معترض آسف مثل ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته القرآنيين القرآنيين نحن نناديهم بالقرآنيين بال بما سمهم أنفسهم بك وأصبح هذا الاسم دالا عليهم فأصبحنا نناديهم بالقرآنين ونحن نحكم عليهم بالكفر ونحكمنا عليهم بالكفر إذن بلا شك هم عندنا أبعد ما يكون عن القرآن يعني أليس كذلك قص على هذا قص على هذا فرق كثيرة داخل الإسلام، تمام، وخارج الإسلام أطلقوا على أنفسهم أسماء أصبحت هي أعلاما تدل عليهم هم أبعد ما يكون عن حقيقة المسمى، عن حقيقة المسمى، تمام؟ فبس بس أنا حبيت يعني أنوّه على مسألة تسميتي باللهوت المسيحي وليس اللهوت النصرية لأنه لا إشكال في هذا طيب. ميزان الإسلام في الحقيقة أنا يعني كنت أقصد تماما أن يكون عنوان السلسلة من يسمع عنها يشعر أن هناك عدلا في التناول لأن وبحق هناك بغي كثير جدا يحدث سواء على البغي أو الانترنت عموما والغريب في الأمر أن الناس يتناولون أشياء وهي بالبغي يعني هم يبغون البغي أي الظلم الجور يظلمون النصارى فيها وهم لا يدرون وقد يدرون ولا يعني يعني ما عندهم أي فارق أن يكونوا ظالمون أن يكون أن يكونوا ظالمين مع أننا في القرآن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وبالقصة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للطقوة اعدلوا هو أقرب للطقوة ويقول سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وهو الظلم البغي الذي هو الظلم طيب. هذا نسمعه ليلة نهار طبعا وكثير من الآيات في القرآن وفي السنة تحرم هذا تحرم البغي والظلم ومنهج أهل السنة بالأساس والمتتبع لكلام العلماء مع خصومهم سواء الإسلاميين داخل الملة أو خارج الملة سيلاحظ أن العلماء يتناولون هذه القضايا بمنتهى العدل وبمنتهى الانصاف فأنا أردت في عنوان السلسلة عندما يقرأها أو يسمع عنها المسيحي قبل المسلم يشعر أن هناك إنصافا سيستمع إليه وأنا لن أدخل في أمثلة لن أدخل في أمثلة يعني يتم تناولها سواء على البلتوب أو على الانترنت وأبين البغي الشديد فيها والظلم الشديد فيها لماذا لن أفعل هذا لأن توضيح هذا الظلم وهذا الجور سيأخذه النصراني سيأخذه النصراني أنا لا أقول أن يعني ليس من حقه أن يعلم، يعلم ما في إشكال، ولكن أنا لن أجيب عن شبهة عند مصريني، أنا لن أفعل هذا مع أني الداعي أن هناك شبهات في المسيحية لو استمع النصراني لردي أنا عليها. سيقسم بالله مع انه عنده محرم القسم سيقسم بالله انه لم يستمع لرد الشبهة هذه بهذه الكافية من قبل. وانا اعي ما اقول. كريلوس حضرتك بعد المحاضرة. نيشني في اللي انا بقوله كله. طيب. اهلا وسهلا بك. طيب. فالآن هذه ليست تسكيل النفسي يا أخي الكريم المسلم, المسلم عنده من الأصول التي يعلمها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ما يجعله يقف على أرض صلبة ويستطيع تأصيل المسائل والرد عليها والرد عليه يستطيع هذا المسلم يستطيع هذا أنا لا أتكلم عني أنا بصفة شخصية أنا أقول أي مسلم أي مسلم قرأ في الكتاب والسنة ووقف على كلام العلماء طيب فالآن يعني هذه هذه المحاضرة كما قلت هي تقديم للسلسلة تقديم للسلسلة فحتى يفهم أو يعرف الناس أو المستمعون ما سنتناوله في السلسلة هذه سأعرضه خلال هذه المحاضرة فقط يعني لن أدخل في تفاصيل كثير. أنا فقط سأقول ما سوف نتناوله فقط لغير طيب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام منهجه في دعوة النصارى والله سبحانه وتعالى عندما دع النصارى للإسلام وبين فساد معتقدهم الله سبحانه وتعالى تكلم في أصول الاعتقاد تكلم في أصول الاعتقاد يعني المتتبع للقرآن الكريم سيجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم في قضايا, في قضايا معينة مثل ألوهية المسيح مثل التسليث مثل الصلب هذه أهم ثلاث قضايا في المسيحية. الله سبحانه وتعالى لم يناقش أو لم يبين فساد كل شيء في المسيحية، لأن هذا هذا أصلاً غير مطلوب. إذا بطلت الأصول، بطلت الفروع ما بني على بطل فهو بطل. لذلك أنا أقول هذا لي. لأننا لن ندخل في كثير من النصوص وكثير من المسائل المتشعبة مخالفة الكتاب المقدس للعلم هذا قد يكون أمر يهم البعض ولكن نحن لن ندخل في هذا نحن سنناقش المسائل الجوهرية أولها التسليس أول باب سنتكلم عنه هو التسليس ما هي الثالوث كيف يفهم النصارى التسليس متى بدأ التسليس في المسيحية اعتقاد آباء ما قبل نقير عن الثالوث ما هو هل الثلاثة كانوا متساويون متساويون عندهم طيب كيف تم تطوير هذا الثالوث تطوير هذه العقيدة طيب وسندخل في أدلة النصارى الأدلة التي يعتبرها النصارى أدلة تمام على وجود التسليث أن التسليث موجود في الكتاب المقدس نعم وما بعد مجمع نقية. وما مج... أيضا وما بعد مجمع نقية ولكن ليس بتفصيلات كثيره والا يعني هنقعد بقى سنة سنه يعني ماشي بروتوش فقط يعني طيب وسندخل بعد ذلك في أدلة النصارى على التثليث وسننقضها نقلا وعقلا نقلا من حيث الكتاب وعقلا من حيث يعني ما تعرف عليه العقلاء جميعاً ما تعرف عليه العقلاء جميعاً من أبسط القضايا عقلية المنطقي جيد ثم نناقش أو نتكلم عن كيفية نقد الإسلام لمسألة التثليث أو وجود إلهين أكثر من إله ما يسمى يعني عند المناطق أو الفلاسفة قانون إيش ما يسمى بقانون الممنع طيب طبعا أنا مش عايز أحد يصدق ويتحدث عن الآية قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتها أن هذه الآية بعض العلماء قال أن هذه ليست فيها دليلا على قانون الممانعة وأن الآية تتحدث عن كلام آخر أو شيء آخر إلا الله لفسدتها نعم مش عايز استبقل الأمور أنا يعني أتكلم كليا هكذا طيب فأول شيء سنتناوله في السلسلة هي الثالوث هو الثالوث طيب تاني شيء في السلسلة لأنه لا نقاش على إلهية الآب وأن إلهية الآب ثابتة بكل شيء سواء من الكتاب أو من كلام القوم أنفسهم أنفسهم ولا نهم يعترفون صراحة صراحة أن الآب هو مصدر الإلهية يقولا يعني يكتبون صراحة في كتبه في كتبهم أن الآب هو مصدر الإلهية والآب هو مصدر الآلهة يقولون هذا صراحة طيب فلناو لا يوجد خلاف على إلهية الآب فلن نتكلم عنها هي سالبة Already. طيب؟ سأتكلم الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو إلهية المسيح عليه السلام ماذا يفهم النصارى إلهية المسيح كيف يعتقدونها باختلاف طوائفهم طبيعة المسيح ما هي طبيعة المسيح عند النصارى باختلاف طوائفهم ما هي أقوال الآباء في طبيعة المسيح قبل مجمع نيقية وبعد مجمع نيقية طيب ثم نأتي للأدلة التي يعتبرها النصارى أيضا أدلة على إلهية المسيح وسنقسمها لأقسام عدة منها يعني أنا أعطي فقط فكرة عن مضمون السلسلة طيب منها على سبيل المثال لأن كما قلت نحن سننقض الأصول فلا نحتاج للدخول في كل الفروع بمعنى أننا لا نحتاج لنقض كل نص يدعي المسيح أنه دليلا على الإلهية فقط الأصل بمعنى إيه؟ الآن النصراني على سبيل المثال يستدل بمعجزات المسيح على إلهيته صح؟ أنتم معايا أو نمتم؟ إخوة معايا؟ المصراني يستدل بمعجزات المسيح عليه السلام على إلهيتي. أنا لا أحتاج للتعليق أو لنقد كل نص أتى فيه أتت فيه معجزة. لا أحتاج لهذا أصلاً. أنا أحتاج فقط للشيء واحد: إثبات أن المعجزة ليست دليلاً على الإلهية فقط لا غير. فنقد الأصل ينقض ما بني عليه. سواء بقى تعدد تفرع منه ايا كان طيب لان التعدد يعني لن يفيد في شيء نعم مسل طيب فلهوت المسيح لهوت المسيح سنقسمه لعدة اقسام منها الميلاد المعجزي يعني أدلت النصارى على الهية المسيح عليه السلام الميلاد المعجزي المعجزات الكلام المنسوب للمسيح عليه السلام بعض الأفعال والأقوال التي قالها وفعلها وناس قد آمنوا بالمسيح عليه السلام يظن النصراني من هذا الفعل أو من هذا القول لهذا الشخص أن به تأليه للمسيح سنناقش هذا أيضا هذا قسم من أقسام أيضا طيب وسنرد على مسألة التجسد وننقضها نقلا وعقلا ونتكلم كيف يعني تكلم فيها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكيف نقضها عقلا يعني الله سبحانه وتعالى عندما خاطب النصارى خاطبهم بالعقل وسنرى هذا خلال يعني سلسلة الكاملة طيب ثالث ثالث مثلث في الثالوث، وهو الروح القدس سنتناول ايضا إلهية الروح القدس كيف تؤمن الطوائف المسيحية بilahيث الروح القدس الانبثاق انواع في الطوائف. ما هيت الروح القدس أصلا؟, اصلا بالاساس ما هي الروح القدس اصلا تمام أدلة النصارى على ال على الهيث الروح القدس نقدها أيضا نقلا وعقلا طيب وأيضا يعني بلا شك سنتناول مسألة يعني بعض الشبهات اللي بيوسرها النصارى للأسف بمنتهى الجهل عن ادعاء إلهية الروح القدس في القرآن الكريم وروحهم منه وروحهم منه وروحهم منه طيب وكلمته ألقاها إلى مريم فهذا كله أيضا نعم هذا أيضا سنناقشه طيب رابع شيء سنناقشه في السلسلة نعم أولا التثلث ثانيا إلهية المسيح ثالثا إلهية الروح القدس رابعا عقيدة الفداء لأني أعتقد أن عقيدة الفداء أهم من عقيدة الصعود عقيدة الفداء من حيث التنظير أهم من عقيدة الصعود لأننا لو نقدنا عقيدة الفداء من حيث ما هم ينظرون إليه ليس للصالب أي قيمة طيب فسنتحدث كما قلت عن عقيدة الفداء بتفصيل يعني ما هي الفداء وهذه العقيدة كيف فهمها الطواف المسيحية لان ايضا الطواف المسيحية مختلفة يعني عايز اقول ان الطواف المسيحية مختلفة في كل القضايا القضايا اللي انا قلتها ولسه يعني هنجلها مختلفون في كل التفاصيلات دي فم... سنتكلم في اعتقاد الكاثوليك والأرثوذكس وال... وال والبروتستانت في مسألة الفداء والخطيئة وماهية الخطيئة الأصلية وهل تسمى الخطيئة الأصلية أم الخطيئة الجدية هل هذه التسمية أصح أم الأخرى أصح وسنتكلم عن أدلة النصارى وعن الخطيئة الأصلية أو مسألة الفداء بعموم وسننقضها نقلا وعقلا وسنوضح أن النصارى يعني مغيبون في هذه المسألة تماما كما هم مغيبون في المسألة السابقة طيب خامسا مسألة الصلب ايضا سنتناول عقدة الصلب ادلتهم في الصلب ونقد تلك الأدلة من الكتاب ونقدها من القرآن الكريم وكيف تحدث عن القرآن الكريم طيب سادسا واخيرا الكتاب المقدس الكتاب المقدس أنا أعلم تمام العلم أن السلسلة طبعا كبيرة جدا كبيرة جدا ولكن أنا هتابع أسلوب زي ما قلت أنا سأنقض الأصول فقط لا غير وما بني على باطل فهو باطل تمام دي النقطة اللي حابب يعني أؤكد عليه طيب الكتاب المقدس سنتكلم ما هي الوحي عند النصارى ما هو الوحي عند النصارى ما هو الكتاب عند النصارى كيف يفهمون كلمة الكتاب المقدس ماشي؟ اختلاف الطوائف في الكتاب خمسة هي الصلب قلت خمسة هي الصلب قضية الصلب طيب اختلاف الطوائف المسيحية او النصرانية على الكتاب المقدس وادلة النصارى على استحالة تحريف الكتاب المقدس أدلة النصارى على استحال التحريف الكتاب المقدس ونقد تلك الأدلة من الكتاب ومن القرآن الكريم ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي للنقطة الأخيرة وهي مظاهر من التحريف, مظاهر من التحريف أو أدلة تحريف الكتاب المقدس السلسلة يعني لا أعلم هل هي شاملة كل شيء هي بالتأكيد لن تغطي كل المسيحيين. أنا أعلم هذا ولكن كما قلت الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطبوا خاطبوا النصارى عندما توجهوا للنصارى توجهوا إليهم في الكليات في المسائل الأصولية ولم يتحدثوا عن الطير بأربعة أرجل لم يتحدثوا عنهم آآ آآ لم يتحدثوا معهم عن بعض الأشياء التي نسمعها ليل نهار على الإنترنت هناك أمور كثيرة من الأمور الأصولية هذه لم تحرر لم تحرر يعني هناك كثير من المسلمين على سبيل المثال يناظرون النصارى ويحضرون في المسيحية وأهم كتب كتب ألفت حول المسيحية لم يقرأوها يعني أنا لا أتصور لا أتصور في ذهني شخص يقف يعني داعيا للنصارى ومناظرا أمامهم ولا أقرأ مثلا يعني على سبيل المثال الرد، الجواب الصحيح على سبيل المثال لابن تيمية، يعني أنا لا يعني لا أتصور هذا في الحقيقة يعني. ليس يعني تعظيما لشأن ابن تيمية ماشي؟ هو طبعا أمره عظيم ابن تيمية رح ما والله ولكن الكتاب هام جدا لأي أحد وإلا فكيف ينقض مسألة التدسد كيف يعني يرد على كثير من تساؤلات النصارى في كلمته يعني شيخ الإسلام من لما تناول مسألة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالحقيقة قال كلام بديع جدا أنا لم أسمع أحدا يعني على البال فند ما فنده شيخ سنتمه في هذه الآية حقيقة يعني فالشاهد من الكلام ايه الشاهد من الكلام سار ما انقض الأصول فقط لا غير والفروع كلها ستنهدم تبعاً ل يعني هدم هذه الأصول هل في اي احد عنده تعليق على شكل السلسلة عنده اقتراح هذه هي المحاضرة فقط اليوم انا فقط اليوم بعطيكم نظرة شاملة كيف ستكون هذه السلسلة لا يسأل فهل احد عنده يعني استفسار او عنده شيء حابب نضيفه في هذه السلسلة لا لا لا لا لا نفصل يا اخي الكريم لن نفصل مقارنة لن نفصل في شيء لا نفصل في شيء مقارنة مقارنة كلها مقارنة طيب وهذا الافضل اصلا هذا الافضل يعني اه وبضدها تتبين الاشياء تمام فالافضل ان الاتنين يتناولوا في نفس الجلسة